ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تسلى عليه ثم يصره مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهيم من وراء جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا متخذوا ولا متخذوا من دون الله أونيا ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجس أليم الله الذي تخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا, ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وتخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون